بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا ردي على كل, على كل ما أرسلت لي من طريق الواتساب لأني ما كنت يعني أريد أرد عليك عن طريقة الكتابة لكثرتي ما أرسلت فأولت أن أسجل صوتية وبين ان شاء الله كذب بعض ما ارسلت لا اقول انت قصدت الكذب ولكن الكذب الذي يوجد في في هذه المرئيات التي ارسلت فنبدأ اولا بكلام زعيم القاعدة الظواهري وكذلك هذه الفيديو التي تتهم الدولة بتكفير الظواهري فاقول اولا في هذه الفيديو ليس في ليس في ليس هناك تكفير صريح. أنا أقول لك إذا كانت الدولة حقيقة ترى بكفر ظاهري لصرحت بكفره وهي لا تخاف في الله لو متلايم كما بينت عدة مرات وأصدارات إصدارات تبين ذلك. فإذا كانت حقيقة ترى كفر ظاهري لبينته. فبينته بلا بلا يعني تشويه أو كلام مبهم مجمل أو ما أشبه هذا, هذا القبيل ففي كلامه هو كذلك ينبغي كلام عدنان يقصد ينبغي أن يوضع في سياقه وفي آآ آآ وي ويعرف كذلك السبب لماذا قال هذه الكلمه أيش السبب فأقول أنت ما بحثت عن الاشكال بين القاعدة والدولة ما تبعت الاحداث وتأتي بجزء من كلمة تقريبا هي ثلاث دقائق او اربع والبيان هو اكثر من ذلك البيان هو فيه تقريبا نصف ساعة وهناك بيانة اخرى اخذت من بيانة اخرى مجمع مجمع هناك كلمات من هذا البيان وكلمات من بيان الاخر وكلا هذا البيانان مدتهم بين عشرين او ثلاثين دقيقة فهذا لا يمكن ان تاخذ ما, تش ما, ما, لا ما تريد من كلام وتضع الباقي وتاخذ ما, تو ما, ما يخدم هواك وتريد ان تبين ان هذا تكفير صريح ولكن هذا ليس بتكفير صريح مثلا الشبهه استبدل, استبدل الكفر بالطاغوت بالسلميه او ما شبه هذا الكلام لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الظواهري يمدح مرسي رغم أن صدر من مرسي كفريات وهذا يعني تكفير مرسي قد فعله علماء مصر وعلى رأسهم شيخ مصطفى العدوي فكفره لأنه قال كلام خطير جدا هو أن ما فيه فرق بين عقيدة النصارى وعقيدة المسلم وهذا كفر وكذلك كلامه على الشريعة وعلى أن قطع يد السارق هذا فق فقط ليس كأنه ليس شيء وعلى هذا نزلت آية تتلى إلى قيام الساعة فهو يصغر الأمر ويقول هذا فق لا يخوف الناس من الشريعة وما شبه ذلك ويأخذ منهم أصواتهم في الانتخابات فهذا كفر صريح منه وكذلك منهج الإخوان أنت أنت تعرفه جيدا وتعرف الكفريات التي فيه فكيف تأتي فكيف يعني تأتي بهذا الكلام لت تريد أن تقول ها هو العدناني يكفر زعيم القاعدة أو ما شبه هذا هو لما يقول هذا يقصد هذا يقصد أن أن أن, أن ظاهري لم يقوم بتكفير مرسي ولكن لم يتهمه بكفر ما قال أنت لم تكفر الكافر فأصبحت كافر لا لا لا ابدا ما قال هذا قال أنت لم تكفر الطاغوت ويقصد مرسي نعم الظواهر ما كفر مرسي ولكن ما قال بهذا بسبب عدم تكفيرك أنت أصبحت كافر هذا أبدا أقول وأقول واكرر إذا كانت الدولة ترى بكفر الظواهر صرحت بكفره وهي لا تخاف في الله لما تلائم لا تخاف لا من القاعدة من هناك أو من هناك أو من العالم هذا ردي اولا على ما ارسلته حسب ما يتعلق ما يتعلق على الظواهر وكذلك أنت, انت ينبغي ان تتابع الاحداث وتعرف لماذا العدناني قال كل هذا اذا ما تابعت الاحداث فما يمكنك لك ان تحكم وتقول هذا يقول فلا يقول كذا على امثاله او من يسير معه في الدرب أو ما شبه الكلام لا لا لا أنت ما تبعت بسبب سوء سياسة الظواهري وريقت دماء زكية وريقت دماء طاهرة وريقت دماء بريه بسبب سوء سياسته ومن شدة الغضب العدناني فعل هذا هذه الصوتية ليبين أخطائه لعله يتوب أو يرجع يرجع إلى الحق وقد يمكن أن أقول بأنه استخدم شيء من الشدة أو هذا الكلام لا يليق لشيخ كشيخ الضواري ومثل مثل هذا الكلام ولكن لا يمكن أن نقول هذا تكفير صريح من العدناني للدولة هذا أبدا هذا بالنسبه ما ارسلت كذلك كل ما ترسل من كل ما ترسل من من كيف يسموا ذاك المقدسي هذا لا يلزم الدوله في شيء لان المقدسي صار عدوا لها بكل صراحه ويحذر منها فلا يمكن ان تأتي بكلام المقدسي لتحتج على الدوله هذا لا يمكن هذا باطل لانه هو من خصومها ولا يرى منهجها المقدسي هو يقول بأن الرافد عوام الرافد لي ليس كفار لا يمكن أن نكفرهم مع كل الشرك الذين يقعون فيه من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغير الله يقول بأن عوامهم لا يمكن أن يكفروا وعليهم بيان الحجة وما شبه هذا الكلام من هذا الكلام باطل وأنت تعلم بأن الرافد سواء كانوا علماءهم أو عوامهم كفر أصلا هم ما دخلوا في الإسلام فكيف يكونوا مسلمين هم يتزينون بزينة الإسلام ويتشبهون بالمسلمين بقيام الصلاة أو بعد الكلام كلا إله إلا الله ولكن لا إله إلا الله مع الشرك هل تفيدهم لا فالمقدسي حقيقة لا يسير على منهج الدولة فلا يمكن أن تأتي بكلامه هو أو مثلا تقول بأن يقول هو المقدسي بان هناك اخوه ارسلوا شباب للتدريب عند عند معسكرات لبنان ومهش من أين لك يعني من اين له هذا الدوله الاسلاميه عندها معسكراتها وعندها منهجها للتدريب الاخوه الذين يريدون الجهاد معها فلا تحتاج لا الى حزب اللات ولا الى الطواغيت لتدريب جنودها وهي تقوم بالتكفير الصريح على الروافض فأنا أقرأ ما قلت وأرد عليك الآن هؤلاء هم المجاهدون الذين درسوا العقيده على العلماء على علماء الأمة ولذلك لا تستغرب من أن قيادة العليا للمجاهدين سواء الدولة أو القاعدة أو غيرها يسمون الروافض مسلمين ويسمون المشركين مسلمين طيب هذه التهمة القيتها سأرد عليك بكل صراحة بكلام مؤسس الدولة الشيخ أبو عمر البغدادي له صوتية يوضح بكفر الرافضة وأنت تقول يسمون الرافضة مسلمين فلنرى هذا سأبين لك حالا دقيقة أي نعم في البداية هي انستامير هذا مؤسس الدولة عمر البغدادي فادعوا أننا نكفر عوام المسلمين ونستحل ونجبر الناس على الدخول في دولتنا بالسيف وعليه فهذه بعض ثوابتنا ترد على تلك الأكاذيب. وحتى لا يبقى لكذاب عذر أو لمحب شبهة أولا نرى وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك وتحريم وسائله لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أجل الله عنه. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع سمالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الا سويته ثانيا الرافضه طائفه شرك ورده وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الاسلام الظاهره ثالثا هذا واضح وردة الساحل و... الط... الرافضه طائفه الشرك ورده وهذا بيان اخر من ولايه آ... من ولايه ال... الحرمين الدوله الاسلاميه في في في جز... في جزيره العرب اصدرت بيانا طويل جدا ولكن يبين ساسا لا... ساسمع لك دقائق معددة يبين بكل صراحه كفر الرواهب وعلى النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بعد قال تعالى فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد وقال الله جل في علاه وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فان هؤلاء الروافض مرتدون عن الاسلام سمعت محاربون لدين الله مرتدون اتفق العلماء على كفرهم كما ذكر ذلك ابن السمعاني رحمه الله فقال اتفقت الأمة على تكثير الاماميه وقال الإمامان أبو زرعة وأبو حيان الرازيان أدركنا العلماء عراقا وشاما وحجازا ويمنا كلهم يقولون أن الرافضه رفضوا الإسلام طيب هذا واضح موقف الدولة من الرافضه واضح جدا وإذا أردت أن ت تسمع الصوتية كامل أنا عندي كل شيء فقط قل لي أنا أريد كل المصادر التي أخذت منها وأرسل لك رسول لك الروابط لترى بنفسك وتسمع وكذلك أوريك قول أحد رؤساء عند القاعدة حتى هو يو كفر في الرافضه بكل صراحه تشيد التي تعقد على مر العصور استمع هذا شيخ ابو يحيى الليبي رحمه الله استمع حتى الرافضه المشركون الذين كانت بالامس تصدر الفتاوى تلو الفتاوى في تكفيرهم وفضحهم وبيان شعتهم صاروا اليوم شركاء اصحاب العقيلة السمحه في تمثيل المسلمين بالمؤتمرات التي تعقد للتقارب بين الاديان فهل اهتدى الرافضة المشركون رافضة المشركون أن يا دعاة التقارب وأنصار فلطال ما وقف العلماء الصادقون علماء الصادقون في وجه دعوات التقريب بين السنة السنة والشيعة أنهم ينسبون أنفسهم للإسلام ويزعمون أنهم على شيء وكتب بعض أصحاب السعي لذلك خلاصة تجربته وأن هذا من أنحل المحاق من تضييع الجهود بغير طائب فانظر كيف قفز طغاة آل سعود هذه التي بين الس... فانا لا ادري حقيقه من اين اخذت ان الدولات تسمي الرافضه مشركون مسلمون عفوا او المشركين مسلمون فلا ادري من اين اخذت هذا الكلام وعليك بالدليل هذه الفيديو الثالثة التي ارسلت على الظاهري وقلت هذا هو راي الظاهري كبير القاعدة في الدولة وهذا ايضا من ال سلول. هذا ليس من ال سلول ولكن هذا من خصومها واذا لم تتبع الاحداث التي وقعت لا يمكن ان تفهم ما وقع بين الخلاف والانتقاق الذي وقع بين اه الدولة وكذلك بين اه القاعدة. انا عندي ازدارات وبيانات توضح لك ما وقع بينهما فإذا, أرسلت فإذا أردت أن أرسل لك هذا إن شاء الله سأفعل ولكن باختصار الدوله الإسلامية أرسلت إلى الشام أبو محمد الجولاني وهو أحد جنودها لإنقاذ الشعب السوري من طاغي البشر الحمد لله لما اجابت النصره بدأت تستولى على مساحة كبيرة من الأرض أراد المعددي حفظه الله أن يجمع بين العراق والشام فيسيران دولة واحدة، ولهذا أصدر بيانا ويقول بأنه هو الذي أرسل وليس الظاهري أو غيره هو الذي أرسل الجولاني ومده بشطر مال الدولة ومن جنودها وهو الذي وضع له خطة. يعني خطة الخطط كيف يفعل وكذا وهو وكذلك هذا الكلام كل ما أقول لك هو يعترف به الجولاني زعيم الجبهة وبعدما أعلن أبو بكر وهو ليس له أن يستاذن يستأذن الجولاني هو اللي هو تحته أو الظواهري لا يدري حال الشام ولا علاقة له بالقاعدة لا علاقة له بالقاعدة والدولة ليس لا, تتا... لا ليست تحت القاعده او هي فرع منها لا هذا كله كذب ومن قال ومن قال بهذا عليه بالدليل عليه بالدليل فهو رفض الجولاني رفض ال... هذا جمع الدولتين وبدا يقول ان الدو... أن, ال... ان البيعه هي ليس لك حقيقتان وانما البيعه الحقيقيه أو الذي ينبغي أن, ان يبايع المجاهدين يبايع في يعني بين المجاهدين هو الظاهر وليس أنت وما أشبه هذا الكلام فبدأ ينشق من الدولة ويقول هذه بيعتنا هو آه أهل الشام أبناء جبهة هو لشيخ الجهاد وما أشبه هذا الكلام وهذا كلهم سجل وما وموجود هو هو هو أرسل لك هذا فبسببهم هم انشقوا اولا عن الدولة بعد هذا طيب كل كان في, في, في منطقته وكل, وكل يجاهد في منطقته ولا وليس هناك اقتتالات بينهم ولكن ماذا حدث حدث بان سياسه النصرى في الشام تتعامل مع كل الفصائل حتى الفصائل التي تقاتل الدولة الاسلاميه والفصائل التي عندها علاقات مع أمريكا وهي أمريكا عدو الدولة الإسلامية فبدأت هذه الفصائل بأوامر أمريكا وغيرها بدأت تقاتل الدولة لأن عند أمريكا الخطر الأكبر ليس بشار ولا غيره إنما هو الدولة ولا هو لا يهمه دم الشعب السوري وغيره فبدأت تقاتل الدولة, تقاتل الدولة نعم والنصرة النصرة تتحالفت معهم وهذا باعتراف علمائها وأقصد بعلمائها المقدسي المقدسي هو يعتبرونه أحد علمائها فهو قد يعني أنكر عليهم هذا الأمر وقال لا نسمح لكم التعاون مع بعض المرتدين وهؤلاء المرتدين يقاتلون الدولة ومن المرتدين مثلا البككي العلمانيون او جيش الحر السوري او ما اشبه هذه هذ الفصائل وكذلك سمحت لهم النصرة بدخول الى اراضيها لضرب الدولة فهي الدولة فقط ترد المظالم وليست هي البادئة بالقتال كل من بدا بق بقتالها من حقها ومن واجبها ان تدافع عن نفسها وبالتالي لما تدافع عن نفسها وتقلب الذي بدأ بالقتال يقالوا اه انها انهم خوارج انظروا يقتلون المجاهدين ويقتلون المسلمين وهم ليس وهم بداوا بداهم بالقتال فعجيب كيف كيف الناس يحكمون وكيف الناس يعني ياخذون ما يغضون ابصارهم في كل ما تفعل الفصائل ولكن كل ما تقوله الدولة ما شاء الله هم انظروا جهل انظروا ماذا فعلوا انظروا ما من قتلوا أنظروا. أنظروا. انظروا انظروا يتبعون جميع الزلات الدولة ولا ينظرون الى ما تفعل باقي الفصائل في الشام فعجيب هذا اين الانصاف وبنسبة الفيديو الاخرى التي رسلت اخطاء المجاهدين انا اعترف هناك من الاقوال ما ما ينبغي ان تقال وهناك من الفيديوهات صحيحة وهناك من الفيديوهات غير صحيحة فالاولى مثلا هي فيديو فيديو صحيحه من مؤسسه الاعتصام وهي مؤسسه موثقه فهذه فهذا الكلام الاخر ما كان باغين يقول يقوله <تصفيق> الثاني كذلك الثاني الشيخ الكبير يقول هم افضل من ال... أفضل الناس بعد الانبياء هذا لما يقول هذا هو ما يقصد انا حسب ما أف... افهمه ومع حسن ظني له ما يقصد الدوله يقصد عامه المجاهدين والصحابة و... كلهم جاهدوا فهم من المجاهدين ولا شك ان الصحابه والسلف أفضلون مننا والاحاديث في ذلك و... واضحه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم يلون يلون يلون ثم الذين يلونهم فهذا لا ينازع احد ولا يشك فيه احد ولكن هو لما يقول هذا حسب ما افهمه وبحسن ظنه وبحسن الظن عفوا هو يستدل بالايات او يعني يعمل على حسب الايات التي تقول ان الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على سائر الناس وخاصه على القاعدين وفضلهم درجات، ولكن لا لا يفهم من هذا الكلام بأنهم أفضل من الصحابة حاشا. الثالث كذلك يك هو من الدولة حسب ما ما يقول. هذا الفيديو ما رأيت عليها ااا على هي تصدر من مؤسسة موثقة ولكن حسب ما يقول هو من الدولة. هذا الرابع لا أقبله. صاحب مصر الذي هدد كذا. وأخبار الآن هذا لا أقبله لا أقول أن هو من الدولة لأن هذه الفيديو لم تصدر منهم لم تصدر منهم وكذلك هو لم يقول بأنه أنه منهم وحتى إن قالها هذا ليس بدليل لأن كل ليس كل من لبس الأسود وليس كل من طال لحيته وهدد وقال جئناكم بكذا أو كذا يعني هو من الدولة لا لا لا هذا لا أقبله هذه الفيديو لأن لم تصدر مننا كذلك الخامسة هي أصلاً هي ليست من ليست من الدولة هي الخامسة أصلا هي هي فصائل أخرى فلا أدري ما أتعتبيها لا لا لا تتعلق بدولة في شيء وليس من الدولة. العريف كذلك ما علينا بالعريف وهنا ما قالوا الفوز أنا معه في هذا معه قد يمكن قد ملائكة جاهد ولكن لا نراهم وانا معه في الفتوى لا اقول لا اهل سالول ولا غيرها الحق حق ما يقال وان يتبع هؤلاء هم الطلبة العلم بحق درسوا العقيدة الصحيحة على مشايخهم ماذا قولك انت؟ طيب الفيديو الاخرى هذا ليس من الدولة كذلك واسمع ماذا يقول يقول بالشامي مجاهدين انت تعلم بان في العراق لا يوجد مجاهدين غير دوله اما في الشام الافصائل والحركات والكتائب متعدده فليس فليس كل من في الشام هو هو الدوله وليس كل كل وكل الزلات التي تخرج من من الشام هي من الدوله لا لا لا ابدا هو يقول في الشام ولا يعين من ويتهم بانهم جهلاء طيب هذه الاتهامات سارد عليك ردا بسيط جدا بس بسيط بس جدا انظر هذه هذه المرئيه اسمها اشبال الخلافه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم <تصفيق> <تصفيق> هذا كيف انظر كيف يقرأ القرآن فهذا سيقرأ القرآن بمثل, بمثل هذا الشكل ويجهل ربه يا رسول الله طيب استمع ماذا يقول اذكر المسائل الثلاث اذكر المسائل الثلاث لما ولاته من حد الله ورسوله فلن كان أقرب قريبا أصل الدين أمران وقاعدته أمران أصل الدين وقاعدته أمران تكفي من تركه ننذر عن الشرك في بلد الله وحده لا شريك له ونبي نجيح على أعضاء المسارية رضي الله عنه طالب عظم رسول الله صلى الله عليه صل وسلم وعظة وجلت منها الطرور وضربت منها العيون وقلنا يا رسول الله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 ما دينك فقل دين الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراطي من الشرك وأهله قيل لك وإذا قيل لك من نبيك فقل نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن, بن هاشم و هاشم من قريش وقريش من عرب, عرب و عرب من ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما ولا على نبينا فضل الصلاة والسلام طيب هذا طفل يتعلم في معسكرات الخلافه وهو يعلم من هو ربه وما هو دينه وما هو نبيه فكيف يمكن ان تقول بان يعني ترسل لمسائل لا ليست من الدوله في شيء بانهم يجهلون ربهم او دينهم وما اشبه هذا الكلام وهناك كذلك فيديو آخر، فيديو آخر للأطفال. مدارس تابعة للنظام. ما هو حكم المدرسين في المدارس التابعة للنظام؟ لقد بينت في الجواب السابق أن القطاع التعليمي يعتبر من أهم قطاعات الدول والأنظمة، وبينت أن القطاع التعليمي في هذا في هذه البلاد استغله النظام الكافر لغرس الكفر والإلحاد. هذا قبل استعد. الدولة. أمّة عربية واحدة. رفيق الطليعي، كل مستعد نبينا المجتمع العربي للإشتراك الموحد والدفاع. والمدرسون هم الأداة التي تنفذ ما يريده النظام ويسعى في تحقيقه وترصيخه في نفوس الأجيال هذا والمدرسون ومن فوقهم من المدراء والمشرفين فمن أهدافها يتكلم عن منهج الدراسة قبل, قبل يعني في سوريا من قبل في زمان حكم بشار وهنا كذلك هذا بيان على تهمة أنهم بعثية وكذا أن اسمع ماذا يقولون؟ تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي فهذا أنت أخي الكريم والمستمعون الكرام من خلال ما ذكرته لكم في أهداف النقابة فإننا نجد أن هذه الأهداف تجتمل على أربع مناطات كفرية منها الدعوة للقومية، كذلك الدعوة حزب البعث والرذوخ ول. نفهم حزب البعث. الآن سأ سأسمعك آه... انتظر آه... ماذا يقولون بعد الخلافة؟ هؤل هؤلاء هو... الأطفال؟ في المدارس هم ليسوا مجاهدين أطفال في المدارس. الحمد لله جيد على وبتزايد اسمع ماذا يقولون. ما أعظم واجب علينا التوحيد فالأطفال لا يجهلون هذا فكيف يمكن أن ترسلوا لمسائل لا تتعلق بالدولة في شيء أطفال ليسوا مجاهدين أطفال يعلمون توحيد يعلمون من, رب من هو ربهم وما هو أول واجب عليهم وما هو دينهم وقاعدة الدين وأصله أمران وكذلك يعلمون كيفية الوضوء وكيفية الصلاة ويعلمون حتى مسائل عادية نادرة مثلا كيف مثلا يتعلمون الانجليزية او يتعلمون المصطلح الحديث. يعني شيء ياتي بعد الفردعين. وهم لا يجهلونه. وهذا احد معسكرات الدولة. سأبين الرجال ماذا يقولون? من يعرف الحديث الصحيح? يسألهم. قل يرفعون الايد هذه شهادة احد طلاب هذا هذا المعهد عفوا ليست معسكر هذا معهد شرعي مفتوح للجميع السلام على رسول الله ما بعد صلى الله سبحانه وسلم ان نحن الان في المعهد الشرعي للدوله الاسلاميه في ولايه كركوك وفضل الله سبحانه وتعالى استفادينا من هذه الدورة الشرعيه والغاي منها رفع الجهل اولا عن انفسنا ثم عن ثم عن الامه الاسلاميه واداره شؤون الدوله الاسلاميه في كل المفاصل وفضل الله سبحانه وتعالى استفادينا من العلوم الشرعيه كثير ومنها فقه النوازل والعقيده و السلام الوصول في العقيدة ووصول الفقه والنحو الحمد لله يعني تروني أنا ضريب ولا نجي ولم تعبني هذا فقدان البصر فأتيت إلى هنا لرفع هو أعمى ويتي ويتدرس ويعرف من هو ربه ودراس المنظومة سلم الوصول هايا أحد معسكرات الدولة يعني هم مجاهدين يجاهدون ليتبين لك انهم يعرفون ربهم ويعرفون اكثر من ذلك من على كل مسلم اسمع هذا درس في العقيده عندنا منهاج الواجبات المعرفة على كل مسلم وملمة وتتضمن مصورة الدين وأصل الدين وقاعدته أمران وشروط لا إله إلا الله نواصي الإسلام إذا قيل لك مرة رب. تفضل رب ربي الله الذي رباني ورب مين بنعمتكه مفهوم لي الجواب ربي الله وإذا قيل لك ما دينه ديني, ديني لله بالتوحيد والانغياد له بالضاعة من الشرك وأهله. وعندنا أصل الدين وقع الأمر بعبادة الله وحده لا له والتحريق على ذلك والموالات فيه وتكفير من تركه, من تركه. هذا درس مقطع اخر لانه هو الاصدار مرئي قصير ويبين جزء من كل آآ آآ الافعال المجاهدين وانتهى درس العقيده وبين الآن درس كيفيه استخدام السلاح ولكن ما خلال ما, رأي ما رايت وما سمعت واضح لا شك في هذا انهم يعرفون من هو ربهم وما هو دينهم ومن هو نبيهم وكذلك يعرفون قاعدة الدين وأصله أمران. يتعلمون الفقه الجهاد. هذا مرئي آخر. هو مفتوه هو معاد مفتوح للجميع أي واحد يمكن أن يأتي ويتفقه في دينه. من الأطفال وال. ف. الآن هم انتهوا بالدورة وهي الدورة. كانت من خلال في خلال ثلاث أشهر والآن هنا عندهم امتحانات أقرأ لك الأسئلة لم لم يكن لم, لم لم تستطع أن تراهم عندك الإصدار سؤال الأول ما هي الأصول الثلاثة مع بيان كل واحد منها منها مادة العقيدة هذا مادة العقيدة للتوحيد ثلاثه ثلاثة أقسام عددها مع بيان التوحيد الذي انكره المشركون مع شرحه بايجاز ما هي شروط لا اله الا الله عددها مع الذكر الأدلة لخمس منها ما هي نواقض الاسلام عددها فقط معرفه الطاغوت عفوا عرف الطاغوت مع ذكر رؤوسه والدليل على كل صنف الشرك ثلاثة أنواع أذكرها ثم أذكر أقسام الشرك الأكبر والدليل على قسم الورقة لا أرى ما, ما قسم على ثم أذكر, أذكر أقسام الشرك الأكبر والدليل على كل قسم والثاني سؤال الآخر يقول لهم يعني قل خطا او صحيح على العبارات والعباره الاولى من كفر الاكبر كفر النعمة وعليه ان يصحح اذا كانت صحيحه يقول صحيح اذا كانت خطا يصحح فهذا معهد مفتوح للجميع ليس للمجاهدين فقط فكيف يمكن ان نرمي الدوله الاسلاميه بانهم يجهلون ربهم ويجهلون يجهلون الصلاه او ما اشبه هذا هذا الكلام فنتابع ما أرسلت لي هذا رددنا عليه و... هذا القول البغدادي في, في هذه المسألة نعم هو يستنفر ويقول لجميع طلاب العلم والعلماء في كافة الأنواع والاصناف أن يأتوا للدولة لأجل تعلم, تعلم العوام لأنهم قليلون يعني أقصد الدولة وكل ما يفتحون كلما يفتحون مدينة أو يفتحون ولاية أو ما شابه هذا الكلام كل هذا يعني عدد رأي الدولة تزداد والآن عندهم رائيتهم عشرة مليون بشر دي مليون عشرة مليون فلهذا هم يصعب عليهم أن يعلموا جميع الناس لأنهم آآ آآ كثير منهم يجهلون امور دينهم وكذا فلهذا هم يريدون مساعدة في هذا وهذا معروف يعني هذا يعني ما فيه لا أدري ما من هل فيه عيب أو فيها نقص أو أو فيه يعني دليل على أنهم خوارج فلا أدري ما معنى هذا الكلام كذلك اليوم هو الأخ أبو عمر الشيشاني هذا الفيديو يقول لا يحسن العربية فكيف بفهمها طيب الرد على هذا بسيط جدا أبو عمر الشيشاني نعم أحد قادتهم ولكن قادتهم في, في ماذا هو جاء من الشيشان وعنده خبرة عسكرية عظيمة خبره عسكريه عظيمة. وهي تشيبة الجهاد في الشيشان وآآ ضد الروس وغير هذا. فلما هاجر الى الدولة وجاء عندهم. اعطى اه اخذ اخذ ال اخذ, أخذ, أخذ كيف اقول يعني المسؤوليه مسئوليته تخطيط الخطط وتعليم كيفية الاقتحامات وما هو هذا هو عمله في الدولة يعني عمله يحتاج الى علم عسكري ولا يحتاج الى ان يحسن اللغه او ما اشبه هذا الكلام هو فقط يخطط للمجاهدين ويبين لهم كيف يقتحمون كذا وكذا وهذا مطلوب يعني انت تحتاج من العلم الفقهي ومن من علوم الشريعة كما تحتاج من علوم العسكريه وعلوم الجهام وعلوم الكيريه واقتحامات مثلا وهو خبير في هذا في هذا في هذا العلم فطبعا انت اختاره وضعه في مكان في هذا في, في هذا المكان وما كذلك لا ادري من أين لعيب في هذا ليس من ليس من لجنة البحوث والإفتاء لي لا يحسن العربية ولا يحسن كذا لا. الآخر ااا آآ سيد الإمام الشريف مفتي القاعدة سابقا هذا لا علاقة له بالدولة فلا لو رد أن أرد عليه لأن قلت لك كل من العلاقة لا الدوله عفوا لي القاعدة ليست عندها علاقه بالدولة فما فلا تاتيني بكلام هذا مفتي سابق عندهم او هذا كان عندهم عند اقصد القاعده هذا لا علاقه له بالدوله هو هي علاقه القاعده هي في خراسان وهي في ال في اليمن وفي المغرب العربي وليست في العراق وحتى الشام اصبحت حديثه وبسبب غدر الجولاني فهو إذا كان مثلا يقول يتهاونون في طلاب العلم أو يتها يتها يتكاسرون في كذا أو لا يريدون لا يحبون لا هذا يتعلق بالقاعدة فقط أو يتعلق بمن رأى من, من القاعدة فقط ولا وليس هذا شهادة على انظروا الدولة لا يحبون كذا أو جهلا لا يعرفون شيئا هذا ليس بدليل في شيء اسمع لهذا ما يقول مجاهد لا يعرف من ربه ولا دينه ولا نبيه هذا رددنا عليه بالأطفال الصغار فكيف بالكبار أطفال الصغار الرعية عند الدولة يعلمون هذا جيدا فكيف بمن يجاهد في سبيل الله طيب هذا شبهة الاستشهادي هذه الله بإذن الله ساعات إن شاء الله. ذلك هو هذا الكلام الذي قالوا يعني الدين لا يقام بالخطب أو بالدعوة أو إنما يقام فقط بسيف هذا كلام رد عليه الخليفة الخليفة يرد عليه واتى بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر كتاب هو العلم السيف ينصر هو القوة الجهاد وكذلك رد يعني هو يبين هذا أبو محمد العناني في في في السلسلة الذهبية في الأعمال القلبية بينا أن, أن الدين لا يقام فقط بالسيف وإنما هو السيف يستخدم يستخدم من العلم العلم هو الذي يستخدم السيف السيف وحده بلا شيء لا لا يكفي بل هو خطر هو خطر إذا كان السيف وحده وليس معه الكتاب هذا خطر لأن بالجهل سيقطع ما لا ينبغي أن يقطع ولكن كذلك الكتاب ملا سيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه وهذا رأيناه التاريخ بيناه رأينا الأزهر كيف دافعت عن نفسها ومصر كيف دافعت عن نفسها لما جاءت فرنسا واستعمرتها رأينا أن الكتاب لابد منه وكذلك السيف لابد منه والسيف هو فقط يستخدم ليس يعني هو الرئيسي فهذا الكلام يرد عليه الخليفه و... و... و... المتحدث الرسمي وهذه الاخطاء من ز... من اخطاء الفرديه ولا لا يعني لا لا لا, لا لا لا يمكن تقول انظروا هذا الدوله تقول لا لا لا من الاصناف ان تاخذ من الاعلى وتأخذ من رؤوسهم ومن قيادتهم والقياده لا يقولون هذا الكلام فإن هو أخطأ في هذا لا لا, لا لا يلزم لا يلزم هذا بأن الدولة تفعل كذا وما شاء كذلك هذا نفس الكلام والله الذي لا إله إلا هو لا يقام الشرع إلا بالسيف بالإثنان بسيف والكتاب لا نقول فقط بالكتاب ولا نقول فقط بالسيف إنما نقول بالإثنان ولما يقول كذلك الآخر اتأسرع طريق للجنة هو يقصد لا يقصد فقط اا العملية هو يقصد من استشهد من استشهد في سبيل الله أسرع طريق إلى الجنة وهذا تبينه الأدلة كل من فتح مثلا كتاب رياض صالحين في فضل الاعمال ورأى فضل الجهاد وفضل الشهيد يرى هذا بأن الجنة تحتذل ذل الصيوف او حديث كثيرة تبين فضل الجهاد و والله سبحانه وتعالى كذلك يبين فضل الجهاد وفضل الاستشهاد من استشهد. فهذا ما ادري ما ما اين التناقض او اين الاشكال. ولا يقصد فقط بالذات يعني الوسيلة الذي اخذها يعني تفجير هذه السيارة على العدو. هو يقصد الغاية. الغاية منه انه استشهد. والاستشهاد هو اقرب الطريق الى الجنة. كذلك هذا يرقصون. سبحان الله. هذه الفيديو لم تصدر من مصدر موثق. اقصد يعني مكتب اعلامي مكتب اعلامي لولاية رقا مكتب اعلامي لولاية نينوى مكتب اعلامي لولاية الفلوجة هذا لم يصدر من مكتب اعلامي يوثق به بل هو فيديو اماتيخ كيف يقول كما يقال وعلقوا رأي الدولة وهناك الناس يرقصون انا منذ اكثر تقريبا منذ عام اتابع الاصدارات اتباعا دقيقا والله ما وجدتهم يفعلون هذا ما وجدتهم لا يرقصون ولا يعني يأخذون السلاح بل هذا هذا فعل من فعل الفصائل الأخرى كالأكراد وغيرها من فصائل الإخوان هم الذين يرقصون ويرفعون السلاح ولكن مثلا أنا أسلم, أنا أسلم لك أن الدولة تفعل هذا هل هناك دليل؟ على أنهم خوارج في هذه المقطع هل هناك دليل على أنهم جهل أو مثل يقولون أن شي هكذا ليس فيهم إزمار أو أي شيء جلسة عادي ولكن أنا من خلال هذا المصدر هذا المرئي أقول بلا شك ليس من الدولة ليس تصرفات جنة الدولة كهذه إذا عندهم وقت ما ما يضيع ما يضيع في في في الرقص أو في في في الأناشيد وما شبه هذا الكلام إما في القراءة القرآن أو الكتب أو اجتماع الدروس أو العثارة وما شبه هذا كذلك هذا صاحب اليمن يقول بأن سجن مع نساء اثنين من النساء الشاميات. فنرد عليه بكلام مؤسس الدوله ابو ابو عمار البغدادي تقبله الله ايه انتو هذا كذلك بين على ان البعثيه كفر مذاهبها هي كفر بواح. كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة وعليه نرى كفر وردة كل من اشترك في العملية السياسية أنت أظن توفقه في هذا أن العلمانية كفر بواح ولا تخالفه في هذا نرى تحريم كل ما يدعو إلى الفاحشة ويعين عليها كجهاز ستلايت ونوجب على المرأة وجوبا شرعيا ستر وجهها. والبعد عن السفور والاختلاط ولزوم العفة والطهر قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وآخر دعوات فأنا لا أدري سبحان الله كيف تحكمون هؤلاء قول القادة معروفة وكذلك الإصدارات ما رأيته إصدار واحد يبين اختلاط بين الرجال ونساء فسبحان الله ما ادري كيف تحكم وتأتي به باشياء لا لا لا تتعلق بالدولة في شيء التهمة بان في السجون اه عنده يوجد فيه نساء انا لا, لا انا حسن ما يقول لا اقبل هذا الكلام لان اعرف كيف الدولة تتعامل مع النساء والرجال وهي بعيدة كل البعد من الاختلاط فكيف يمكن أن تضع امرأتان في السجن مع رجال؟ هذا لا لا يمكن في نفس الغرفة لا يمكن وكذلك بيّنت لك موقف موقفهم من الاختلاط الفيديو الثالث يب يبين رجل أنا لا أقول لأمرأة رجل ربما هو شاب شاب ويقولون انظر انظروا الاختلاط سبحان الله هي كاشف هو عفوا هو كاشف الوجه ينظر منه فقط العينين ويشبه ف... النساء قليل هذا يقول هذا هذا دليل على اختلاط سبحان الله عجيب والله نتعجب يعني كيف يحكمون الناس انت لما مثلا لما تريد ان تجلد الزاني هل يمكن أن, تأخ... ان تاخذ اي شهاده لا هناك شروط خاص خاص يكون اربع شهود وكذلك كلهم عدول ورأوا الفاحشة بأعيانهم، و... بأعيونهم هذا شروط شروط لل أن ت... فأنت تأتي بهذا هذا رجل كاشف الوجه يشبه قليلا ل... للنساء سبحان الله وتقول ف... يعني ويقولون و... الاختلاط عجيب عجيب والله أنت عجب ب... من هذا الكلام وأنت تعلم أن هناك من الرجال وحتى في اليوتيوب الخليجيون يعني يستهزئون ويفعلون هذا يأتي رجل بالنقاب تظن أنه امرأة ويحذف النقاب وترى أنه رجل وشكل عينيه كمرأة لا تفرق بينه وبين امرأة هذا ليس بدليل على اختلاط في شيء حدث الأسنان و هذا على كل هذا سأريك رد وضيح هو لسليمان العلوان ماذا يقول عن هذا يتكلم إن الذين يلاصرون الكفار على المسلمين لا, لا حكم تكفير الحكام وليس صاردين على الموحدين ويطاردون المميين لصالح الكافرين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين, ما هم بمسلمين ليس عادة لكن تولد رسولة ولكن هذا فهمت موقفه من الحكام كفرهم كفر واضح ما هم بمسلمين ليس ك انظروا العدناني يكفر هذه الفتوى بسببها اعتقل في اشتغلوا, فيهم, والت... اشتغلوا فيهم والتقليل من فصل باللرabi والتطرف والعنف ونحمده الخطأ موجود الخطأ موجود يوجد فيه وفي غيره وهذا بلا إشكال ولا يمكن واحد إذا كان الخطأ وجد في عص الصحابة وعاتبهم الله في القرى ويوم حنين إذا عجبتكم كذبتم عاتب الله عليكم وفي أيضا أحد وفي غزوات متعددة الخطأ وجد في الصحابة نعزل ليس صحابيا صحاب يوجد منه الخطأ هذا لا إشكال فيه لكن الاشتغال بتضخيم تضخيم ليس من نصيحة شيء والتعيير شيء آخر كل شيء يمجي نصيحة هذا مطلب واجب ولا خير في الرجل يمجي نصيحة للمسلمين ولا تكون النصيحة مواكبة للغروب الواقع وبطريقة تشعرهم بالمحبة وبشر تكون أيضا نصيحة مع الدفاع عن حرماته وعرابهم لأن إشكاليا تأتي نصيحة تارى من رجل لم يكن له سابق نصرة له فلماذا لا يتمسره حتى تقبل نصيحة بالتالي ينبغي أن تكون نصيحة في ضوابط الشر وأيضاً الخطأ يوجد وذلك ما قلنا عنه ما بقيل عن هذا الخطأ هل تخلع عن وهم يواجهون الصليبيين الذين قبل قليل يقول أن تهدأ جهودنا حتى نربع الصابع الصليب على ضار الكعبة أبو بكر رضي الله عنه كان دران المشركين على مئة ناقة أن تنتصر الروم على فارس لا يمكن أن يبقل من الروم الروم كبر رفاجة القاتل القاتل مقتول الروم فأشكل له بالنار ما وصلت لذلك. لان الروم اقرب الى الحق. هل تعتقدون ان الصليفين اقرب الى الحق من اخواني المجاهدين؟ من نعتقد هذا كبير ريك. كبير ريك انه ضاعا للروم. لا يعرف التوحيد. بل لا يعرف الى الايمان فريطا. لكن يعتقد الصليفين اقرب. هذا يعني اه الشريط طويل شوي ولكن واضح. وموقفنا من الخطأ. اقصد موقفنا يعني انا موقفي انا من الخطأ. كموقفه. كموقفه. الخطأ يوجد. ويستنكر. وينصح. ولكن هذا ليس فيه دليل على كل الاخطاء التي التي جبت التي جئت بها. ليس فيها دليل عن انهم خوارج. او عن على انهم كفر كما يقول بعض من ينتسب للعلم العلم. خطأ عادي. لو سغل يعني الامر يقول لا لا ما في بات. لا ولكن خطأ يوجد طبعا هذا شيء بالطبع. لا شك. وهذا دليل على وهذا قول الشيخ اه ابو محمد انظر موقفه من الخطأ. استمع موقفه من الخطأ. وهم على بلتهم واشربوهم على كدورتهم واضربوا عن اساءاتهم صفحة واغضوا عن ذنوبهم واقيلوا عسراتهم. ويذكركم بالوساء بالعود. يعني يتكلم عن ابو بكر. فاياكم اياكم والغضب. يذكركم بالحرص على دماء المسلمين فإنما لأجلهم تقاتلون وإن الدولة تتبرأ من أي شخص يتعمد سفك دم امرئ لا يحل فسددوا وقاربوا تريثوا في التخطيط وتثبتوا في التنفير وأكثروا من عمل الليل تفادي المدنيين والعوام ولئن بلغنا أن أحدا يتهاون بهذا فلنجلسنه مجلس القضاء ولننزل النبي شد القصاص فيا آساد الزرع عندكم. هذا الكلام واضح. واضح. البراءة من الدولة من هذه الافعال. من سفك الدماء من لا يحل او ما شبه هذا الكلام. هذا الكلام واضح. من شيخ ابو ابو محمد. وكذلك هناك كلام اخر. في الصوتي. اين هو هذا الصوتي س أبينه لك حالا يتكلم عن الأخطاء وتصرفات المجاهدين وأنهم ثم نبت غير الله ليس هذا الكلام لأن أي لك الله لا هيتها الدولة المظلومة. نعم هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفقهان للإنتابة القتال من سب لرب العب ودعم بالمسنة رغم أنهم متواطن عما يعرف بألوية وكبت وأنها ستقطع الربنا نحلم عليهم في باقي المناطق لهم وحرب المجاهدين وكما قاموا بتهريب دبابات بالصاق المزيد من التهم الباطل ونفخها وتهويل حجمها وتضخيمها مبيبهم عليها في الداخل وتشويه صورتها وسمعتها في الخاص الإعلامية الشرسة ضد الدولة لها أنصليبية خاصة عليها حال تمكن المجاهدين لرى علينا فمن أراد الإنصاف على ما تقدم نقول أولا لقد رددنا ونرد على جميع ما نتهم به ويفترى علينا فمن أراد الإنصاف فليتق الله فينا وليحكم علينا من خلال بياناتنا وإصداراتنا وخطاباتنا وهذا الذي فعلت أنا كنت كمثلك موقفهم مع الدولة كنت ضدهم وكنت أراهم أقرب من الخوارش من المجاهدين لماذا؟ لأن تتبعت فيديوهات مثلا يقول هذا أنا كنت منهم وغدرت من غدرتهم لأنهم رأيت كذا كذا رأيت تتبعت ما, ما يتهم وما يفترى عليهم قال لي أخي سبحان الله يعني أنت عجب كيف تحكم لماذا لم لا, لا تستمع إليهم ولا ترى بأعينك ما يصدرون هم أنفسهم لا ما يصدر من غيرهم عليهم وخاصة إذا كانوا من خصومهم فانظروا فانظر يعني فانظر قال إليه فانظر ثم أحكم وهذا الذي فعلت والآن سبحان الله أنت رأيت موقفي منهم تحولت من أن أقول أنهم خوارج إلى الآن أنهم مجاهدين ليش؟ لأننا لي أخذت من المؤسادة الموثقة وسمعت منهم لا من ما, ما يقال عنهم أو من خلال دليل شرعي يثبت فيه خلاف ما ندعيه لا من خلال ما يصورنا به إعلام عدونا أو ما يسمعه من أفواه أبواقه ولا عبر شهادات لخصم من خصومنا وحتى قنوات الطواغيت التي تحارب الروافض بأمر من غيط وفي سبيل مصالحهم تنصف الروافض فتستدل عليهم من كتبهم ومن أفواههم ومصادرهم، بينما تلقي على الدولة الإسلامية التهمة جزافا دون أي دليل. فهل لا أنصفنا من يخرج كل يوم على الفضائيات وفي المحافل، ويصرح ويغرد في مواقع التواصل حاكما علينا، فيخطئنا ويجرمنا، وهو بعيد عن الحدث، بعيد عن الحقيقة، ودون السماع من صاحب القضية، فلا لا هو أيها الدولة الإسلامية. لكن الله ايتها الدوله المظلومه انصف المسلمون اعداءهم وابوا انصافك إلا من رحم الله ثانيا نحب ان نبين في هذا الموطن شبهه لطالما اثيرت في هذه الحمله ان القول بان الاصل بالناس الكفر لا هو من بدع خوارج العصر وان الدوله بريئه من هذا القول وان من اعتقادها ومنهجها وما تدين الله به ان عموم اهل السنه في العراق والشام مسلمون لا نكفر احدا منهم الا من ثبتت لدينا ردته بادله شرعيه قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت ومن وجدناه من جنود الدوله يقول بهذه البدعه علمناه وبينا له فان لم يرجع عزرناه فان لم يرتدع طردناه من صفوفنا وتبرانا منه فقد فعلنا هذا مرارا كثيره مع مهاجرين وأنصار وهذا يدل على ماذا يدل على اذا صدر هذا بدع من... من هذه البدعه من احد الجنود في مرئية وهذه المرئية المر... بلغت اذن الدوله فهذا الجندي طرد طرد منهم وبالتالي لا يمكن ان تلصق عليهم ما ليس فيهم ثالثا ان الدوله الاسلاميه لا تخشى في الله لوم متلائم فيما تعتقده وتدين الله به فما كتمت حقا يوما ولا ظهرت منها مداهنه ونذكر ونؤكد اننا لم نبدا ولن نبدا احدا بقتال وسنظل سلما لمن سالمنا حربا لمن حاربنا واني لاهل الشر بالشر مرسد واني لذي سلم اذل من الارض إنا لا نقاتل من ثبتت عندهم على حربنا ليل نهار وتجمع التواقيع على كتح جبهات عدة وفردية والأخطاء ذهابها من وجه اليهود والصليبيين وإننا والله لن نعتدي على أحد ما لم يعتدي علينا وأما الاجتهادات والتصرفات الفردية والأخطاء فلا يمكن لأحد ضبطها ومنعها بكلية في صفوف جيش كامل وقد كانت موجودة حتى في جيش النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه ومن ثبتت له وهذا ما ينكره أحد والدليل على هذا الخارج الذي قال لمحمد اعدل لي محمد أليس هو أحد من جنوده من جنود الرسول كذلك الذي قال قتل من قال اليس أليس من جنود النبي فهل يمكن أن نقول انظروا ماذا يفعل النبي انظروا ماذا لا أنا ببساطة تبرأ منه، وكذلك تدور تبرأ من كل من يفعل أمور لا لا تحل من سفك الدماء أو من أقوال خ خطا لا هي تتبرأ من هذا. علينا مظلمة، فهذه أموالنا وهذه ظهورنا وهذه رقابنا خاضعة لشرع الله بدءا من أمير الدولة وانتهاءاً بأصغر جندي فيها، وهذه قنوات الاتصال مفتوحة. وتلك مقرراتنا معلومة. رابعا. وهذا كذلك وقع مرة اه اطلقت اه رصاصة على على على احد اه ولكن هذه الرصاصة لا لا لا لا يدري هل هل هي من الدولة او من من جاء لمهاجمة الدولة ولكن الدولة قالت يعني حسبت كأن جاءت منها فعطى عطى لهم مبلغ من المال ل يعني لتس لت لتردد هذا هذا الظلم الذي وقع لهذا الشخص طيب ماذا رصت من بعد انظر عفوا إذا كان إذا كان هذا هذه هذه السلطةية طويلة ولكن للحاجة للحاجة أنا لا أقبل الكذب عليهم. كما انت لا تقبل الكذب عليك. أو على انا احب الانصاف. وأحب اذا كانت خطأ لا ننكرها. وانا قلت لك الاقوال على الملائكة وكذا. اذا قلت لك انا لا اوافق في هذا. وانا مع الفوزان تماما في هذا في هذا الكلام. وكذلك الدولة ما سمعت منها. لما اقول دولة اقصد القادة. ما سمعت من هذا الكلام. فهذه الاخطاء. تعد من التصرفات الفردية وكذلك كل ما رأيت من ما ارسلته يبدو لي أنه قديم جدا لماذا؟ لأنني أنا تقريبا اتابع الآن كل إصدار مرئي وصوتي من الدولة منذ عام وما رأيت كل ما أرسلت لي فهذا أنا يبدو لي عن أن, أن هذه الأخطاء وهذا الكلام قديم جدا لعله في بدايه حرب الشام في بدايه جهاد الشام وليس من الان من الفين يعني 2005 و 2014 هذا يبدو يبدو لي ان هذا ليس يعني ليس جديد ليس جديد بل هو قديم جدا وكانت الدوله في, في البدايه يصعب عليها يعني التمكن فلهذا قد مثلا لهذا يمكن لها ان مثلا يعني بسبب الحاجه يعني قتل النظام السوري والسوري والدفاع عنها تركت بعض الأخطاء لم ترد عليها أو لم تحقق هذه المسائل ولكن الآن أنا أقول لك منذ عام منذ عام أتابع إزداراتها ما سمعتم مثل هذا الكلام وما سمعتم مثل هذا الجهل قط أنا منذ عام أتابع هذا وكذلك القول الأخير الفيديو الأخير اللي أسألت لي يعني اين الدليل على انه هو كان من الدولة اولا هذا هي شهادة قد يكذب او لا يكذب والعجيب في هذا الشهادة يقول بان سبحان الله الدولة اعطت له كلاشنيكوف ومخزن واحد وهذا المخزن فارغ من الرصاص سبحان الله انا تعجبت لما رأيت هذا لان الدولة الاسلاميه غانمت من العدو ما لا يعد ولا يحصى من الرصاصات وكلاشينكوف والمدفعيات وغير ذلك او الدبابات ما سبحان الله كيف يمكن ان يقال يقول هذا هذا العدو هذا الشخص يقول سبحان اعطوني كلاشينكوف وما فيه رصاص سبحان الله ما في رصاص عجيب أنا عجيب هذا. انا اراهم يتدربون بالسلاح الحقيقي و... ويطلقون ما لا يعد ولا يحسن من الرصاص لأجل التدريب فقط فكيف, بل... فكيف من ل... لأجل القتال عجيب وكلهم عندهم يعني آ... آ... عندهم آ... حزام حزام مخزن وهذا الحزام مخزن فيه تقريبا عشرات عشرات من المخازن وفي من الرصاص وسبحان الله هذا عجيب هذا القول بالعكس الفصائل الأخرى في الشام هي التي تحتاج من ال... تحتاج إلى إلى المال وتحتاج إلى إلى إلى مساعدة أمريكا ومساعدة دول الخليج للسلاح أما الدولة لا تحتاج إلى أحد لا تحتاج إلى أحد وه... وهذا القول جاء ب... يشهد بذلك محمد الجولاني لأن هو يتعامل مع الفصائل وهو شاهد بها... يشهد بذلك وقال هذه الفصائل هم على خطر لأن تعودوا أن يأخذوا السلاح من من أمريكا وغيرها ولهذا ما لا لا ما لا لازم في في في المده سينتهي يعني هذه هذه الفصائل لم تبقى في في في المده في زمن وهو كذلك من من النصرة تنظيم القاعدة في بلاد في في ارض الشام والنصرة من خصومها فان اردت انت تبطل يعني تريد ان تقول بانهم خوارج من خلال شهادتي عجيب النصرة النسره عندهم عندهم هذه الفيديو مثلا واحد غدر وغرر بهم والتحق بالدولة كما قلت انا اتيك بالعشرات من غرر غرروا غرروا بالنسره والتحقوا بالدوله ناتيك بعشرات او اقل يعني مئات من مئات الشهادات ليس واحدة فقط ان اردت انا أعطيك مئات الشهادات برنامج فقط فعلوا سلسلة اسمها اسمها إس إني عائد إني عائد و... و... وهي تبين استقبال المجاهدين من كافة الفصائل ويتهمنا لقتال الدولة ودولة لم لم لم لم تقم بقصص بقصص عليهم أو ما أشبه هذا انا اتيك بعشرات ليس واحد فقط مغربي ولا ادري من ان يأتي ويرقي كلام عجيب يقول اعطوا لي مخزن فارغ من الرسل سبحان الله هذا عجيب هذا ولكن حسب ما رسلت لي كل هذا ليس فيه ولو دليل واحد على انهم خوارج ليس فيه دليل على انهم خوارج فقط ال المسألة الذي ااا أخو بها وواعترف بها هي الأخطاء التي يمكن التي قالها بعض الجنود ولكن كما قلت لك هذا يبدو لي أنه قديم جدا لأن منذ منذ وتاب عن دولة ما رأيت مثل هذا الكلام ما رأيت مثل هذا الكلام كذلك لا كالتاج الجودة الفيديو تواض تبين أن هذا الـ هذا الـ هذه ال هذه الاستدارات يعني قديمة فانا هذا ردي عليك. على كل ما ارسلت. ولكن اسوالي واضح. اسوالي واضح. اذا كان عندك دليل قطعي. قطعية قطعي الثبوت والدلالة. على انهم خوارش مثلا. كأنهم مثلا يقولون باصول الخوارش. يكفرون الناس بالذنوب. كشرب الخمر والزنا. يقولون بعوام المسلمين في العراق. او في المغرب العربي او في جزيره محمد صلى الله عليه وسلم كفر يقولون كذا وكذا وكذا سبحان الله حتى الشهادة التي التي ارسلت لي يعني غير كافر سبحان الله وجدت في في في في في في في في في في في في في في في في ما مكتوب ما ما وجدت مكتوب في التوله افدت في الشهاده او الورقه وثيقه استتابه اسم يكتب اسم الرجل والتاريخ وليس مكتوب فيه لا يجوز صلبه او قتله وما ادري ايش سبحان الله وثيقه الاستتابة اسم الرجل والتاريخ الدوره لانه هو قام بالدورة ليعلم من اين ناخذ من نواقض الاسلام ساعط فيه وكذلك يعلمونه العقيده السليمه الصحيحه من كتب العلماء وهم علماء هم علماء علماءكم. يعني متنهم متنكم متنوكم ثلاثة ثلاثه سلم سلم الوصول آه. آه. كتاب التوحيد الدور الثانيه في الاجوبه النجديه وغير ذلك مجمع الفتاوى نفس العقيده في الصفات نفس العقيده في, الأص... في, في الألوهية نفس العقيده في الربوبيه لا يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يراء ابدا كما يقول الخوارج او يؤولون بعض الصفات او ما سبحان الله انا اريد دليل واحد قطعي يدل على انهم خوارج تكفير الحكام انت توافقهم في هذا الا اذا بدلت الراي ولكن تكفير الحكام توثقهم في هذا وهم هؤلاء الحكام سقطوا في عده مكفرات لا واحده فقط تعاون مع الكفار ضد المسلمين ويدخلنا و... و... في التحالف تحت قيادة أمريكا وهذا لا ينكره أحد تحت قيادة أمريكا وأمريكا كلنا يعرف لماذا تجاهد الدولة لا تجاهدها لأنها متطرفة لا تجاهدها لسبب دينها ولخوف منها خوف من إقامة الخلافة وخوف من أن القوة ترجع للمسلمين وكذا فيريدون أن يطفئوا نورها قبل أن تتمدد ولكن هذا ان شاء الله ما لم ي... لم ما ما يقع ان شاء الله باذن الله فهذا هو السؤالي دليل قطعي واضح من الم... من المصادر الموثقة كذلك زيد على هذا الكلام من المصادر الموثقة يعني لا بد ان يراع اذا كان مرئي انه يصدر من مكتب اعلامي لولاية ما كسيناء او الرقاه او فلوجه او من نينوى اذا كان صوتي يصدر من قادتها ابو بكر البغدادي ابو محمد ابو حمد عناني ابو عمال البغدادي ابو حمد المهاجر حتى تريد ابو مسحب الزرقا ما في اشكال اما القاعدة لا علاقتها بالدولة الان لم تأتي, لا لا تأتي بكلام ابو قتادة او المقدسية وما اشبه هذا الكلام لا, لا لا هم ليس عندهم علاقة مع الدولة الان المنهج تبدل تماما من كان يتابع القاعدة يرى تبدل المنهج واضح ولماذا جميع ما اغلب ما كانوا اقول اغلب لا اقول جميع اغلب ما من كانوا مع القاعدة تركوه تركوها وبايعوا البغداد سواء كان في الجزائر او في اليمن او في سيناء او في او في ليبيا او في جميع ما التي, التي فيها ساحات بايعوا لان رأى هذا الانحير في المنهجي فانا هذا هو دليلي وكذلك نصيحتي لك نصيحة لك بالنسبة, بالنسبة للدولة إذا اردت أن تحكم فاحكم من خلال إصداراتهم المرئية والصوتيه أطرق ما يقال عنها أطرق ما يقال عنها واحكم من خلال ما يبينون وهم كما بينوا لا يخافون لو متلائم والدلل على هذا أحرق الطيار قام العالم ضدهم ولا يبالون بهذا يعني أحرق الطيار قام العالم يبكي عليه وكذا أو لما يقطع عن الرؤوس يقوم العالم يقول من العرب ومن الكفار لا فرق من الاثنين من من يتسبي للإسلام من من من من هو ضال كك الأزهر وغيرهم كلهم قاموا ضدهم ولا لا لا يضرهم في شيء لو كان لو كان يبينون فقط ما يريدون ما بينوا هذا لأن هذا إذا كان مثلا يريدون أن نسجئ إليه كثير من الناس استنكروا هذا الفعل، ولكن في هذا في هذه المسألة عندهم أدلة قد لا, تؤ... لا يوافقهم الناس، ولكن عندهم أدلهم، عندهم أدلتهم، وسبحان الله عندهم فتاوى تاتي من الحرام كانت من قبل تجيز حرق الطيار والآن وبعد الحق حذفت من المواقع وحذفت و... ومن من أمثلة هذا الموقع لأم القرى، الجامعه الاسميه ام أم القرى قامت بفتوى تجوز حرق الناس. وبعد هذا بعد الحدث حديث هذه الفتوى حديث تمام وكذلك إن قلنا بأن تحريق بالنار حرام طيب ما كان مشكل حرام فلماذا تقصف تقصفون بالنار هذا هو السؤال أنتم بدأتم بدأتم أنتم بدأتم وتقصفون المسلمين بالنار وإن وإذا لا ترى أثر هذا القصف فأنا رأيت أثر هذا القصف وأقول لك حرق هو حرق لا شك في ذلك رأيت الأشلاء ورأيت الـ الـ الجثث،, الجثث محروقة تماما ممزقة محروقة فإذا هذا ليس بحق فلا أدن ما هو الحرق عندكم لا أدن ما هو الحرق والمادات التي هي في السواريخ هي حرق لا شك إذا كان حرق أحرام فلماذا حرام علينا وحليكم هالسؤال حرام علينا طيب حرام يجوز عليه عليكم عجيب فهذا هو ردي عليك بكل ما ارسلت لي ولكن ان شاء الله اذا اردت ان ترسل شيئا اخر الله يرحم لديك ارسل مسألة يعني شيء يحضر منهم وفيه دليل قطع على ما طلبته لك بانهم خوارج وما لا تأتني من اخطاء شو انظروا كذا انظروا هذه الاخطاء يوجد فيهم وفي غيرهم وكذلك الجهل يوجد فيهم وفي غيرهم ولكن بينت لك ان الاطفال لا يعلمون من هو ربهم ودينهم ونبيهم وكذلك يعرفون الصلاة ويعرفون قراءة القرآن بالتجويد وغير ذلك كيف بالكبار سبحان الله وأنا أتابع كما قلت للإصدارات ما رأيت أهلا قط منهم في الصلاة وفي غيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته